ولقد التماوات والأرض بالحفظ وصوركم فأحتن صوركم وإلى الإلم يعلم ما في التماوات والأرض ويعلم ما تفرون وما تعينون والله علم بذات أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا من قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عذاب أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِ مُخْتُرُوا بالبينات فقالوا فَقَالُوا فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَحْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيدِ لَعَمَنِ ابْنَنَا فَقَمُوا أَلَن يُبْعَثُوا قُلِ الْبَلَاءُ وَرَبِّي ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتِ وَذَلِكَ عَلِمَهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ آمِنُوا بِاللَّهِ وَالنُّورِ الَّذِي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم ما يجمعكم يوم الجنب ذلك يوم ومن يغفر بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سجناته يكفر عنه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الأوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها خالدين فيها وبت المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يحب قلبه، والله بكل شيء عليم، وأطيع الله وأطيع رسوله، فإن توليت فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أهل الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم على ولكم فاحذروهم وإن تعرفوا تصحوا وتوفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم إن والله عندهم أجر عمين فاستقوا الله ما استقعتم وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يمط فأولئك إن تقرطوا الله قبضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور شبيب عالم الغلب والشهادة